الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وف لك عينا وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وذل لك جسد ورغم لك أنف إلى هنا إلى لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجاف عن المضاجع الجنوب.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 قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدا ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قد طأ إلا بين يديك ولا رفعنا ولا رفعنا ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا بكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلى إلهنا إلهنا قد انشغلنا بك إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا فيا إلهنا يا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسلنا منا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 وبأعين دامعا اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجالك واحدة ودعاء واحدا ودعاء واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار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 مع كل زمان 70 الف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 وما أنزلتوا في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة بصرف عنا وعن المسلمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء